And the seventh انتقال is the حصل انتقاله If he felt that he was a decision, and he was not able to leave, the man's decision was to be the man's decision. مجرد was the لا يوجب The لا يوجب is هذا هو القوة المليء لا بد أن يكون بشعة. يمنع الفرق بين المليء والمادة. أبو الوث المادي ينزل بغير ما عند المضاعبة أو عند التفقم أو التفكير في الاستباع. لأن الناس كل الجماعة في الناس كل تسأل هذا أسئل ولكن ينزل بغير ما شاء. المليء سائل متلاصق. أبيض لازم متلاصق. راح يحطوه النخل كما يعرفه العلماء، وأما الأخبارك المذ يتل عند التفكر سيب أقرب وغير يعني إيه ما تحكم فيه يعني ماشين فطور الأخبارك ولا زق العقوب فطور مالي عقوب فطور ينزل عقوب وهذا العقوب تذكروا، وما في منه الوضوء، والما في لجس المالي عقول راجع ليس بلجس عقول راجع. حديث حيث, حيث أفوق كنت أفرق من ثلاث سلسل ماذا فيوصل لك لأنه أصل خارق للنساء لأنه أصل خارق أبن النساء والوادي هو المالك ماذا يقول فين هو إجسام المسلم ماذا ودعا فيك العلماء نزل أو كسر الضار كسر الضار أولاك هو أو المرض الشديد. المرض الشديد حيث من غير ماختيار <تصفيق> ماشي ف... طبعا ولكن العبرة هذا حديث لا حديث ما يصلك إذا بل رأيت رأيت فضلات تنزل فهذا ليس عليه غسل مره اخرى لأن جنابة واحدة فلا توجب غسلين غسل واحد وقد أتى به الثاني خروجه من مخرجه ولو دامن عليه وضعه؟ آه <تصفيق> ولم تضوه لكن المجموس لك لا يجب عليها لما يكون من لعن ولو دمن ويشترط أن يكون أين أن يكون بلدة. يعني لابد أن يخرج مخرجه المعتاد ماشي؟ ده البيان مثلا لو واحد زهر. أو كذا فالنزل منه؟ هذا لا يوجب إيه؟ من الغزر لكن ولا يشرك كما قلنا أن يكون إياه بالذل هذا قول عامة الفقهاء حكاو الترمذي وقال على نعنى في الشق أن نعلم فيه خلاف الأقاضي صلّى عليه إذا فضت الماء فرتسى ولفت خروجه على وجه الشدة وقال برئ الحظيب العجب طيب ما لم يقل نائما ونحن فلا يشرط الليخ بوجه الزاي الليخ بوجه المبرد أن يرى أن احتل مع رأى ثم وجد بللا وجب عليه الخص يشترط ليه؟ لا يشترط فلا يُشترط بحقه هذا فلا يُشترط بحقه هذا فلا يُشترط بقول المسؤول أهل العالم برأتي غسل إذا احتلمت قال نعم في ورأتي الماء إبعيم عبرة من احتلال بوجود غسل أدرى الماء أو أثره ما لم يكن نائما فقلنا الثالث باعتني للحق وما كانت تغيب الحجمات كلها والقدرية بيتكلم عن الجماع إنه ورد الجماع يثبت الغسلة ولو لم يحدث إنزال ورد الجماع فتبعد يجلس بذب الغص ولو يحدث إنزال بلا في فرج الخروج صلى الله إذا جلس بين شعبي الغص وجماعة الغص بدون حتى لو حدث حتى لو لم يحدث إنزال كما حديث صلى ولو دوبرا لأنه إلى نوفرج الأصلي كذب كذبا محضرا لا الله تبارك وتعالى من فعل ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماشئ لميت نبي ما الطيب الخبر لكن لا يجب الغسل ع إلا على ابن عشر وبن تدس. معنى الوجوب في حق ما لم يبلغ أن الغسل شرط لصحت صلاته وطوافه وقراءته. يقول إن هذا الوجوب لا يجب إلا على عشر أن هو الذي أمر بالصلاة والطهيب. رضي الله عنه على الصلاة. وا خبلاك مباركة بتسجيل سبعين مرة في ثلاثة أسابيع ليجي يقول هذا الحين، لكن طبعا هذا فيه نظرة، هذا فيه نظرة، لا يشترط في الشرط اللي بمسألة العسل عمود الخبر عمود على مسألة أهل أهل من ال من عشقة الرجل أو البنت العمر بالبروج، لكن العمر بالبروج بالنسبة للرجل وإلا فلا هاجب عليه سناك واجب على ليس خلق واجب في حقي ااا خلق ما في التكاليف تكاليف يشترط فيها فيها الـ الـ الـ الـ الـ البلوغ. فيها الـ الـ البلوغ فماله بيبلو إيه فهذا خارج عن دائره التكليف في الوجوه خارج عن في الوجوه. طيب البلوغ بلا العشر البلوغ البلوغ ليس رخيص ليس رخيص البنت قد تبلغ من تسع الغالب وعرش والبشر صلى الله عليه وسلم وكان هذا في البيئة الحالة في نسبة للرجال شرح محمد عبداليوهد تزور عشر سنة فليس شرطة الرابع إسلام الكافري لقد عقل خمسة عشر سنة لأحد العلماء لكن ليس الشرطة؟ قال يبلغ أنه أكبرك يقول له الحلم قبل ذلك لكن المجال ببلغش في سن خمس عشر أو في مبات العقل والبنت يطلب طعب بإيه من الحير أكبرك أو الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس الطعاص أن يرتسل حين أسلم. الموج من الرابع إيه إسلام الكافر ولو مرتدا يعني مرتدى ثم رجع بالإصلاح. الحديث من المرات يختص ناسك. ثم عنده عقل الرابع. بعض العلماء يقولك ما جدش دليل ما جدش كثير من الصحابة لم يزل لم يزل النومر بالغبي بالاعتزال. نقول لا كما قال الشافعي رحمه الله أمر واحد يأتي. عم الوحدة يكفي وقد ورد الأم والأم المفروض وجود ما بتصريفه هذا هذا حديث، وحديث آخر هو شو ابن نافذة؟ ألق شعر الكفر وين؟ فرقتهم وهم ثم أضراب خبرك ليه وأمراب ذي. الخامس خروج دم الحيض. زم جمود الغص دم اللي الحيض. هو معلوم السادس خروج دم النفاس لذلك وقال في الموضوع لا خلاف وجود الغص به في الكونفرس يجب علي الغوص ليس ليس هناك حد لاقل النفاس فكلنا فقد اذا طهر تراب الطم في وقت خلص بالطم لا لا حد لا ولا لاثره لكن كل الغالب هيخسر 40 لحديث قال كانت الرسالات تقعد على مدى نقص لكن هذا الغالب لكن ليس هذا حصرا أو ليس هذا تحديدًا، لأن الغالب هي النساء. لأن القرآن يقول أكثر من زين، وقد يقول أقل من زين. ماشي. طيب السابع عليه الموت. الموت. لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلناها لا من بس الماء بل أسلوب في الرجل المحرم. هل أذل قصتهنا خطوة على أسلوب ماين السد؟ ولكن ما يبدأ شيء معناه يبقى على اللي الأحياء من المسلمين. يبقى على الأحياء من, من اللي من المسلمين. طيب تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم ليرتفع مع وقائي سببه ولو كان عن لم ليدخل مع وقاء سببه ماشي على تعبدا لو غسل الميت غسيل الميت امر تعبدي مش عشان لو كان حادث انه على لا مثلا قصناها احنا قلنا وبنينا ان ده الميت ده مش مرفق حدث لا ده خلاص خرج على دعوه التكليف التكليف في حقنا لا في حق ايه لحم شهيد المعركة بيغص؟ لا شهيد المعركة لا يغص. شهيد المعركة لا يغص. دمه يدفن بالقبلة لأن يعني دم يأتي يوم القيامة لونه لون الدم والريح والحمص. شهيد معركة خاصة ولا شهيدنا على مصر؟ هي يعني الأصل الشهيد <تصفيق> اللي هو يقطع لأن تقوم كلمة الله العلي. هتقول لك الحديث الوالدة بقى بفضل الشهاده في شهادات اخرى ثابته لكن عايز اقولها زي ان الشهيد يكرم بست خصال ليست الا الشيهو عند اول ده قطره دم تنزل منه يزول في سبعين من الحول العيد يا امن في القبر يشفع في سبعين من اهل فده بقى جبت الى اخر هذه الايه كل هذه الفضائل خاصه مشهيد الايه اللي يموت لجل ابوك كان يقتل الكل والقبائل شيء اللي ما مثلا فلسطين على هو, مثلا هو هو الاصل صلاه الغائب ان تصلى على من مات في مكان لم يصل عليه فيه هذا واضح من قاعده الاقوال يعني موت في بلد ما قلنا ما صليناش عليه وما لكن زيادة الصلاه بقى نعمل إستحباب ودخيط ودعاء لأبنى الله اليهود لا على مقصر أوتوم. <تصفيق> أوتوم هو مقصر يحب 67 لا تتكلم <تصفيق> دي حاجة تانية بقى يبقى نعمل صلاة وصلى عليك صلاة في المعركة الأصل إخوانهم سعدنا بيموت وصلى عليهم من هذا زي ما حدث مع مثلا <تصفيق> <تصفيق> ماشي نبلغ للصلاة الغائب عليه الناس عالي. لكن الصلاة على الشهيد أصلا مستحبة ليس واجب <تصفيق> يعني في وقت ممكن نصلي هو الصلاة على الأحياء يعني الطالب زمان ده لا لكن الأصل الصلاة على الشهيد مستحبة مش واجبة يعني أحيانًا نصلي على الله نصلي في سباق فأصبح زي. لكن ليس فيه؟ ليست في يعني شهيد لا يحتاج أصلاً من ما هي ومش أنا بارك هو لو أحد يعني لو أصولشك مش هو أعلام احترام اللي زيادة والوحد اللي زيادة الله اللي في فضل الشهيد <تصفيق> لأنه زي العرفين أو لكن مش نفس المستوى دي. يعني ليه يقول يا من الفتات في القاضي لما أقصص أنا مسؤول ما بانوا الناس يختلون في قبورهم إلا شواده. يعني ليه الناس بدها تفتى بالسؤال؟ أصليت فبيتنا وإياكم وأنا أربط على عيني السنة لنا بما يحبه الله ويرضي عن نجاتنا في نجاتنا. قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقه السيوف لهم فتنه كفى وشايف الست بارقه عليه الضرب ومقدم مثل الجزاء من جنس العرب مش كله كده كان بارقه السيوف لهم ايه ثم حريص وياخذ فرسان مع اول قطره دم تنزل منهم لا شيء وزوج بسبيله هكذا وبينا ليه ان مسؤول سبيله اي ذلك يقطع في سبيله قال من مات قال اخونا بمكلمه الله ليه العلي. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وياد في الاصل الشباب اللي كانت درجهتهم بتاع عمار ما في على شكل مقطع يكون ولا معاه تموت في يعني او او يرتد الى طريقه الحل لكن الاصل الفضاء اللي في الايه في شهيد بيوصل وقت طبعا على المسلمين فالواجب على المسلمين تائله ولا بكل امكانيه التائيه وانا والله لو كان الامر بيدي يعني اشغل كنت كل قوه المسلمين حتى اقضي على هذا المجه واخبلت لكن مساله ان كل واحد يمشي كده في طريقه نفسه هذا تعريض للهلكه كبيره فائها حتى العلماء لما قالوا في مساله لو دهم العدو ديار المسلمين قالوا لا يخرج الناس او زاع المتفرقين لأن في هذا استلامهم يعني القضاء عليهم يخرج مجموعه على مجموعه يسلمهم نفس الفريسه ويضربوا عليهم قالوا انهم يجتمعون ثم يقضم او يقولوا على قبيله منهم ثم يقاتلون منهم فانت هتدخل بطول ما تمشي نفسك كده هتخش تدخل ازاي هتنظم معركه ازاي سلاح الاخرين فالواجب طبعا على المسلمين قال ان هو فعلا يجب على الامه الان موقف سياسي ده سياسي قوي موقف سياسي داعم ودعم بالمال ودعم بالسلاح للايه لافراد الايه والمجاهدين والمسلمين كدول او كتنظيم واجب عليهم فعلا يدفع لهم بالمجاهدين بس منظمين مرتبين مسلحين الى اخره العجب على تسليح الايه بس با المقاومه والمجاهدين هناك وماكيش حرب تسلح وهما يدعمو ومقاومو وده هذا لاش من هونك منواجه شيء وماذا وماذا وماذا تملك الدعوات حتى تفتحها أبواب الجهل؟ لا عصا مسح عشان نتكلم وصل ماذا تملك؟ يعني الدعوة ملك الدولة العاهل، ها؟ وقمنا دين الله وإحنا وإحنا اللي إما عشان تقولي لكينه بعد دعوة لو ملكت ما خلاش حصل كده؟ والله لو أننا الدعوة ولو أن الأمر دايدينا نعمل أشياء حتى اضطرنا عندنا نقول للرب صفق بالك حتى نقضي عليه في ليلة في قبلك في ساعة لكن ماذا نبي؟ هذا هو هذا الكلام اللي ماذا نبي؟ خت بالك عزائي نقضي عليه دعوة تسعى لإصلاح وتسعى لإقامة ديننا لا طبعاً ما تعرف الأرض لما نايجب على, على دول على المسلمين الحكام وعلى الدول الأخرى على إيه؟ نضغط عشان يتم إيه بالضبط؟ من المعلوم ان الفئه التي تطغى المسلمين في سوريا هي الشيعة او النصيريه وما تبعها من باقي العرب كلهم لكن الشيعة النصيريه تحديدا هل الذين لا مش الشيعة النصيريه بس العنواني حسن مقتل الصادر نزل ست دخل ستة, ستة وثلاثين ألف واحد قتلوا معاه. أنا أقصد أنهم. يقول إنه أخبرونا قالوا إن المشاة الناس اللي كانوا صارب عنو مش ناقط طاقة بشرية تقاتل معه برضه يعني من من الجيش بندخل فهو ماله يجيب يستمد من الحرس الصور الإيراني والرجال المقتول الصادر والرجال المجرد تعرف؟ أنا أنا يا شيخ أن الذي يقودها هؤلاء كلهم هي يشعون صريعاً بينتمي إليهم مشاع وعوان. لكن المقصود في السؤال يعني هل هؤلاء الذين يقتلون من من عند السنن هناك يقتلون تحت باب أن تكون كلمة الله هي العلة. نحسب الله حسن أبواب أخرى. نحسبه، نحسبه من غير أن شابه. نحسب نسأل الله عز وجل أن ينزل يعني فتلاهم من زلة الشهداء ووو ورفع طاجات وأن يداوج رحلهم وأن, وأن ينتقم من عدوهم وأن يجعل لهم فرجا عاجلا ونصرا عاجلا وأن يقر عيوننا وأن يقر عيوننا من هذا الم وهذا الفضول. كل كل اعوام يعني دا من المصيرين والفرق الظلبيين دا وجيت او قتل الام من عزم القربات اللي اشقر اضر على الاسلام من يوم كما ضرت ما من بليه كما طلب ابن القيم الله اصابت الام عبر التاريخ إلى الرافض وراءها هم خندر مسؤول في ظهر الام عبر التاريخ يعني. خيالاتهم ماليه التاريخ هم اللي قاتلوا المسلمين في بغداد في عند التتار وما غير ذلك غير ذلك في تكالب مشخيات الشيعة طوروا الرافضه والقطيبه في مصر بدؤوا يتحاولوا ينتشر بيحاولوا يتجمعوا عشان تناموا دعوة ان السنة ما تناموش الرافضه لو قدروا في مصر ضاعت البلاد والعباد نفس امر الله ان يكثر لهم سوائقه رسموا الله على رفع لهم رايه انكم بقى يعجل بقبلك بيتحكم بس بالضوابط لا بالضوابط في ضوابط ما أنا الان انت لخنتهم شكل النظام الوضع لا حلو والله العظيم بس انا فاهم رجاز الدفله فانتوا يا جماعه اخواننا اللي ماتوا في حماسه 82 40000 خاطرهم الطاغوت المجرم ووالد هذا عليه لعنه الله وبركاته والناس اشبعين طبعا الناس يقول عن تكفيرهاته كفر مكفره بالاعيال بشار ومحافظ واولاد فتواك معايا ازاي سكر المصيريه كفر باعيالي علماء النصيريه العلوي اللي هم العراوي الدروز لأنه صندوق ما يحتاجه لها بسيطة علي لا. ماشي؟ ولا قائل رسول حتى إلى ما إيه؟ إلى ما أنا هناك فانتبهوا يا جماعة فده طبع إن شاء الله هذا في سوريا هذا جهاد معظيم ونبنى أنصرهم ويوهيدهم وعلى أقل نبتعد في موضوع إيه؟ ونصلتهم بالمال والدعاء الدعاء ونضغط نضغط على الأخبار جدا ووضعهم بسعب المفيد يعني الموقف قوي وغير وهيكذا شكرا يا صاحبي حملة على وقوب عام 20 احنا في حملة على مدعو معلنية بلغ 20 يوم والأخوة مش عادي ستجاوب معانا فهناك زي لكن نبدأ الان حملة قوية جماعة ومقوة لجمع المال وجمع مكان واحد والفضل بلغة الله تعالى بيذهب من طرق شدة يعني ليش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 مع بقاء السببية اللي هو أني حابة تعبوداً ده أني مع بقاء السببية مع بقاء السببية نقول لو حدث المية ما والموت كوكيان ده كسبب ومين عطله؟ و فاسم يعني كده تعبله يعني المود مش ايه؟ لا مش حمايه تعبد مش المود هو السبب يعني ايه؟ لا ده العضو تعبوني من ورنا نغسل الميه سيت لو كان سببا ولا في التفا يعني حاجه سبب لو المده كانه حدث يعني السبب يغلب حدثا زي ما حصل مثلا في خروج الريح زي ما جت انت في الشروط اللي بخص القطاع الموجبي القطع الموضي موضي القطع؟ لا طيب إذن نتعبد التعبد يعني ايه؟ قبر تعبودي يعني ننفذ هايوا ننفذ مع العلة غير ظاهرة فيه مع العلة غير ظاهرة فيه مع العلة وصفة صغيرة يا ثمت لولا نغس المال ينفر إلا إذا كانوا عارفين يعني ما حاجة تالي وفيش حاجة لو مفيش النساء ومموه هتجي بقى في الجنازة شو. مش معه، فشروط الغسل سبعة، انتظاع ما يجيبه، لو انتظاع ما يجيبه يعني انتظاع يعني مثلاً كان يجيبه ويجيبه وين؟ وجب الغسل مثلاً نتيجة زلمة هي ما لازم القطع، لأنه فاز لازم القطع واتنا، عنيته الإسلام العق التمييز الماء الطهور المباح، ماشي أو طبعاً ما جابش شو البلوغ منه؟ لكن برضو مباح شو؟ لل الوجوب يا جماعه شرط لبلوغ الايه من البلوغ البلوغ شرط الوجوب لا يكلف الا البالغ طيب الماء والطهور للمباح المباح ازاله ما يمنع وصوله وصول الباء يعني طيب واجبه التسميه طبعا الماء الطهور المباح كلمه واحده الشرط، يعني لو اغتسل بماء المقصود صح غسله معليه صح غسله معليه غسل معليه ماشي يا معال طيب واجب التسمية واجبه التسمية وتسقط سهل طبعا لعلنا إن البسملة عقول راجع فرضه سلم ذلك الغسل فارجت زاي ماشي وفرضه أن يعم بالماء أو أن يعم بالماء جميع عباده وداخل فمه وامته طبعا داخل الفم والألف على طول أيضاً مضطر لكن لكن ليس, ليس هذا فرضاً إنما أصابع تعميم البدن ولو لم يدخل الألف أو الألف صحيح على صريح على قول الرواجل والحديث ضيمون وضع صلى الله عليه وسلم وضوء الجنبة فأفرغ على يديه يعني خ خعب وضوء هو على من أي من الماء لا يغتسل منهم الجنابه اسمه كذا؟ بغسلوا مرتين وثلاثه ثم تمضض واستنشق وغسل وجه كل هذا استحبابا مساله وضوء النبي قبل الصلاه قبل الوضوء الايه الكامل لان عندي وضوء كامل وضوء مجزئ الوضوء الكامل اللي هو يتوضا وضوء ايه الصراحه من قبل أن يكتسي لكن التانيش وضوء الايه المجزئ اللي هو دعامل بدل بالماء عينيه هذا يجزئوا ينفع يصلي بعدين اه يصلي بعدين امام بجزم من غير متوضا اه يعني بالحرز اصغر بيرفع مع ربع حاجات بالحرز في الاكبر فيرفع خلاص كما كان بيغسل ثم يوصل في بعض قتل موجود الرجلين اه فكان يغتسل عشان كده بيقولوا الوضوء مش ايه ما الوضوء ده نوع من الاستحباب بيعمل لي بالغسل لكن مشروط بمعنى الوضوء اللي هو او اول اطوه المطال لانه ما الرجلين بعد ما <سؤال> عشان. عشان. إنما صلى الله عليه لما هذا وصف غسل غسل النبي الكامل صلى الله عليه ان يكون في الخطوات التالية إنه هو يغسر يديه ماشي مرتين وثلاثه ثم يوضع الماء على ثم يفيض الماء على رأسه ويصوب ثلاث مرات لأنه كان على حسب حتى, حتى ثم هذا الشعر حتى يصل الماء إلى ما إلى كتلة الرأس أو الشعر ماشي؟ طيب بعد كده أخبرك وجهه وضعه وضعه مع رأسي ثم يغسل جسده كذا بمامي خدت كتلة زاي بعد كده ما يغسل ثم عم يغسل الماء طارد بعدد بالمنديل فلم يردها أو فلم يردها لكن الصواب فلم يردها لأنه جعل ينفض الماء ب هكذا صنظوا على السماء، هذا يقول عليه لكن لو نشف القطة وشيل الماء، ولا بس. حتى ما يظهر، حتى البرجبل عند الطيور حذتها، لأنه في حكمه ضايع، ولا مشبطة في غسدي. حتى الجبلة ليس شنطة، وليس ليس ضمن الشروط. لو الناس تعميم الجسم بالماء يكفي. جزء الماء يكفي، وحتى باطن شعرها، لأنه جزء من البدن يعني برضو يا برضو صواب إنه إيه؟ انها تحصى على رسالة حفيان وحديث ورد أنه هو الحديث اللي لما سالته الا وأن أفرقضه تخلقها شعر شعر يجي وأن آه يجي جاي خلاص آه يعني إيه استحبابك كده ما ما من بابنة تخليه وصلى صلى الله عليه وسلم يعني نويت بهذا تقرؤوا من هذا مشروع النبي فعلا من <تصفيق> فعل النبي فدي لي الاستعبان. فعل النبي فدي الاستعبان وشاطل الشتاء. لا موضوع في البلد جيلك ضرورة هذا فلش لشيت لشيت. بنع إذا كنت الله طيب بعد كذا قلنا بينا معن. عيشة يخل شعره وبيهدي حتى يظل ناقض أصاب عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل ساقه وجسده طريء ما أحيان يخشى من الشعب من ترك موضع طعامه مسلما لم يصب الماء الحديث عليه رحمة الله ويجب نقضه في الحيض والنفاس قال العشر صلّى أنقذ شعرات رأيه والتسيل طبعا عندنا قول رأني وأكثر العلماء على استحباب لأن في بعض الفاظ الحديث إيه مسلمة هل أفقده قال لا وهذا يعني البعض يقول إن شاذ الشيء اللي على عليه الكويتيين بيحبه بالشذوذ، لكن داروا مصري، ولذلك بعض العلماء يرى أنه لا تفريغ من مرق الحيض والجنابة ليس مطالبة به، بل قطعها، شاع لها، إنما أخبله إيه طلع شعري ما أخبله ثلاث حصيات وهكذا تمام؟ طيب، وحديث عيشة ليس فيه همجة من الوجوب لأنه ليس في مصر حال نوادي حال ألحيد الإحرام. ماشي ولو ثبت الامر بنقضي للحكم على الاستحباب جمعا بين الحديثين ونقول اخبارك الصواب ان هو ايه القول الراجح ان هي نسبه طرائق النقضي سواء هذا عندنا الحكم التام عن بين ايه لان هذا طرائق من الجمع لا داعي التوهيم الثقات او ان احنا نحكم عليه بالشذوذ واضح ما احنا يمكن الجمع بين الحديث يبقى هذا افضل من ايه من الحكم عليه على التاوين طيب لا بخور يوم مسلمة قلت يا رسول الله إني مرأت تشوف ضفر رأسي أو ضفر رأسي أفأنقض لغسل الجنابة وقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسي ثلاثه على ثم تفيضين عليه الماء فتطفين ويكفي الظن في الإسباب بقول عيشة حتى إذا ظن أن اروى بشرته افاض عليه الماء الجاسم ما بيلك إنك أنت إيه وهذا في الطفولة إنك أنت خلاص ايه ؟ إنك أنت رويت البشر ما عشان يسمعوا بقى الحدث يبقى نوضع في نصها على الجبال حدى توسوس وتزيد بعات الوساوس لا لما وانت سلاس حسيات ثم ماتيت أكد هذا بعدين شو مكتفيت الباء على جسمه طيب وشنو نمو الرضوض قبله زي ما قال محمد صلى وإزالة ما لوثر من أذن وإفراغ الماء على رأس الثلاثة وعلى بقيه جسديه ثلاث والتمام والموالاه طبعا الايه الموالاه تتبع الماء لكن مش مش مش معلك ليه لان الجسد كل عضو واحد مش خلاف الوضوء اقسم ولاه ولاه تسكب الماء ولا تسكب ايه الماء على جسمك شويه وانتظر شويه وهي لا واقسم الولاء تتابع نزول الماء على الجسد حتى ايه يعم بالباء اقسم هذا لكن مش الموالاه ليها معنى خلاف الوضوء لو انغاط ان انت مش تقدرش تطلع احمايت حق قبل اني اجيب من الذي قبله لا ليه الفرق الفرق ان ليه ان في الغص الجسم كل عضو واحد بالجلات الايه الوضوء دي اعضاء متعدده اما في الغص كل عضو ايه واحد ماشي طيب وعشان كده بيقولوا كده مثلا في مساله كده ذكروها ظريفه للطلالب ان لو واحد مثلا بيغتسل في مي في مثلا في حمام سباحه أو في بحر مثلاً مسلما على مسلما عشان لا يمكن ان يكون مسلما يمكن ان يكون مسلما يمكن ان يكون مسلما يمكن ان يكون مسلما عشان مسألة يكون مسلما يمكن ان يكون مسلما يمكن ان يكون مسلما ان يكون مسلما يمكن ان إذا اذا كنت لو بغسله لا، غسولات وبعدين قالوا يرفع في راسه كده ايه يغسل ماشي ثم يطلع ايديه ايده ورا التاني يمين والتانيه وراها بنيه كانت بالك ثم ها يطلع مزه ولازم راس راس ثم يبقى كده ايه لا ما هي طالع فيها هيرفع اهو وحتى خلاص لو في خلاص لا عن الترتيب ويبدا بايديه وين؟ خلاص ما لازم خلل عزائي كذي. دنا بالغوص ده. وناس خبطوا. هلا أخذ الموضوع. هلا أخذ الموضوع. هلا أخذ الموضوع. هلا أخذ الموضوع. هلا أخذ الموضوع. هلا أخذ الموضوع. الغسل المسنون يرفع اللي يصل له. لا غسل المسلمون ما يملكش عضوه سفي تقريباً حديث الشيخ شيخ أي وضوء الخير من الـ من الغسل الغسل اللي يرفع غسل الحدث أكبر عشان قلنا الحدث الأصغر ندخل في الحدث الأكبر أما اللي مش هتحدث لا ينقلش واضح وقبع؟ عشان نجلس بها يا جمعة برضو ما يوصل الوصل؟ بالنسبة لغصل لاحي برضو نزمن أنه وصل اه برضو. لا اسم مخلاف الوضوء الوضوء قلنا اللي <تصفيق> زي برضو سأل اللووهي العديد فسأل هم لقدسة كسيفة غسط ظاهرها هي غسط هي يجزل. لكن لو بزر لكن في غسط لا لازم ما يتصل ايه تصل بشر يعني لو الجمعة لازم نعم لحديث في غسط صلى الله عليه وفي حديث بالمورة. ثم تلحب. تلحب ومن نوع غسط لما سنونا واجبا أزل أحدوم على الطاقة او ن ماشي واطلق يعني مضمونها هو ايه يعني نوى في اللي يواجه مع السنه زي ما حد يتصل على القول بس على القول الراجع اللي الجناب من العشر ماشي لكن الجواب هنا خلاص ايه هذا بس واحد رايح انسى على المعلومات وان نوى رفع الحدثين او الحد ماشي واطلق يعني خلاص ما حدتش اصغر واكبر وخبر و أو اخبرت لا يباح إلا بوضوء وغسل اجزاء عنهم <تصفيق> قال ابن المظفر المغتسل زعم لا عم مدنه ولم فقط فقد عليه لكن ولايه قال عبد بدله هو المغتسل بغسل الجناب خلاص عاد ليه لان ولا عليه وهذا على فيه الا على الوضوء قبله لا اللي قلناه ودي في صفة الغسل الكامل مش الوضوء المقصود ليه لأن الوضوء مش ارفع حدث, مش حدث. من نظام متعدد اذا بس اكمل واصل كامل اخضر طيب وخد لو تاسيه بيسوا ويصل الوضوء بمد وورق وثلاث بالعراقي وقريتان واربعه اصابع بالليل وتبارك صباحا ده ساعه الصاع اللي هو زي المكيال اللي بيصغر كده خد لك نسمع اكل حق انا اخدته طالع عندنا بالبلد كده الصاع ماشي الصاع طبعا ده والمد كان مش انا بيخطيه عوض بالمد فاخيرا تصل الايه الصاع صلى الله عليه وسلم و يصاع على خمسه في الموضع ويكره الاسراف ماشي ويكره الإصراف طبعا الإصراف عموما لعموم النصوص لكن الحديث الوالد ده اللي هو لو حديث بعيد. لكن العموم الايه العموم الادنى اللي ادل على الاسراف طيب واول اثبات بدون ما ذكر اي مد وصاع يعني يخبرك ان بدون ما ذكر هذا ماذا أكثر علم؟ قالوا بس النعاسة كانت تقتصر على الوصول من هنا واحد إلى سبع ثلاثة أعداد أو من ذلك. يعني ان أصعب بأقل من كذا. يعني كان في أقل من ذلك في الغوص. فايم. هذا مش بقوله. خلاص لا يقرأ هذا. خلاص الماء عمق الجسد بأقل من ذلك. مش لازم يكون هذا الحد. لما ذكر الحديث سيد عاشا. الله يحفظه على على معنى الصلاة. قالهم عمو انت تعمل لي صوره في ايه مشروع بماء في زيت الملج يعني ولا برضو ان بيتقدر مضط بزيت المد بموت وزيت ده بيقولك على ايه لو مو... اقل من موت واحد اكتسب اقرب الصاع طالما راسه اكتسبت يعني ليس هذا القدر شرطا في صاحبه غزل المقصود تعميم الجسد بالماء متى ما وعم الجسد بالماء ادوات صحي و و دي دي مسألة انتشرت هذه الاسبيله وهذه المدافع فعلا ولذلك الافضل الافضل ان إحنا لو مكونات من امنيه افضل زي تحكمنا تحتكم ان احنا بنشغل العمل ولذلك النهايه ان حياه ما من نعمه في هذا حتى لو وجود الميه بيحافظ على النعمه والوصول هذا مطلوب هذا مطلوب بقى ده جاي <تصفيق> <تصفيق> احنا في ما فيش هو بعد هو <تصفيق> لا هو مسافر مش وضوء <تصفيق> واحدة. لو إيه لا لا لا لا لا لا لا لو مس لا لا لا لا لا عشان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دي غير اللي هو في المولاد ماذا يصنعان مالا ومشاوة فانزمه انا كمهم بس, أنا بس وكمل بعد بس, بس وفي الحمام انهج الوقوع في المحرم نص عليه في الوحى المحرم ودخل حماما كان يتبقى وهو المحرم يغرسها أن التاسير في الحمامات بشرط ان يامن الوقوع في المحظرات اي وذيب يعني يامن او يطراح دفع كان الايه يرفع عليه دول عنه بيت في الحمام بالنار في يعني في نظر ذكر النار مستدعى اي اسئله طبعا حتى لو الجال ما ينفعش بعضهم لبعض هل من ولا المراه ده عوره المراه هم يعملوا مش مش في حمامات فيها هذا اقسم الحمام حمامات السباحه مش حمامات المياه خشى بالمحظور أن كان خائف من إنه ممكن يحدث مش قتل وقتل لا يجوز يعني ان علما أو علما ح حرم يعني لو كان يعلم أنه بيطلع عروض لا يحرم لكن إن خاف برد الخوف يقول يكره لأن الخوف إلى ايه يعني خش القوة في هذا ال في المحظور وإن علما حرم يعني كان على علم إنه فعلا قطعي قاطع يحدث هحدث طلع عروض أو كشر كذا فلا يجوز فالفصل في الأغسار المستحبة وهي ستة عشر طبعا الإسلام دين الحياة بسبب مسألة منع الحمامات وكذا. منع الحمامات السباحة التي تطلع فيها العورات لا يجوز لأنني كما قلت لك لا يجوز تطلع على العورات وحرص هذا والإسلام دينه السك وسط العورات ويعني دين الحياة والحياة وخيره كله فهم ضبعنا في أسلاتينا من الحمامات السباحة والله يعني الأخوان نزع الحياة منهم على حول أقوة عين البلاد ولا رائع يعني بل إن المصايف وغير ذلك كانت مش بس أنا حط الرجل أبو زرعة الرجل فهو بل النساء النساء كما في المصايف محمد سليمان ذلك من هذه الأشياء يعني على قمتي صحة الله وغضبه بس الله عز وجل يتبوع القمتي وأن يديها ويفصل في الأخير المصحة وهي عشر صلاه الجمعه في يومها لذكر ايه اخبارك انت ازاي حضرتك حضرتك طبعا اكدوا يعني بيقول ان هنا في ويبقى بعض يرى وجوب اصلي الجمعه ولكن القول الراجي قول لحديث بعضنا من اختصر فيها والعبادات او بقى كده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ويصف صرف البعض لهذا الحديث إلى أنه كان اختسب في أول يوم اليوم ثم توضأ قد نفى من الصلاة لحنف هذا صرف البلكلال عبراهلي بغير خارينة بغير خارينة وهو حديث الناس صنع بوصف جمعة واجمعة على كل مختلف بل هنا لم يكن المصطلح الهجوب والاستحباب لم بيان الميان لتحقيق الاستحباب كما في حديث الوطر صلاة الوطر كما في حديث الوطر محق على كل مصاب فأيضاً بتأكيد الاستعبار فهذا هو الواجب لكن نقص بعض الرزق فلا تفسد نقول بعضها الآن <تصفيق> وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليعتسب وتبغى لنا لا أمر في رزق فعلا لكن هذا الأمر مصروف بالحليس ما أضف فيها ولا ما تبغى في غسل أفضل في وصاية الله شيخ الإسلام تيبي رحمه الله تواصل في المسألة في غسل الجمعة تواصل فقال إذا كانت له رائحة يعني قلوا رائحة كريا تظن انت العرق ونحو ذلك قال فيلزم أن يبتسم حتى لا يمثي المصاب وإلا يكون أم رائحة لمستحبا في حيث وهذا يأخونا واسم في اليوم أيوة أيوة أنه يتكلم في يوم يا لبك ما عليها يوم الجمعة أبدأ اليوم من النهار ولا نهار هو الأصل في اليوم الشرعي أنه يبدأ من طروع الفجر حتى غروب الشمس. لحديث آخر يوم الجمعة في حديث صحيح. فيها ساعة, ساعة في شبه فتح وفي وين في النهار بعد العصر ماشي. فالأصل في اليوم الفجر إلى غروب الشمس. أستاوي ده أستاوي ده أستاوي الجمعة أو بعده هذا هو وال... يعني المقصود من غروب. ده تقليد الشرع لفعله. لكن ده اللي هو الحضور الحضور لكن هو فعلا لو اختصت حتى من لو يوم ما انا ولا مال الجماعه غسل اضطروا ان خرجوا هي قالوا ثم يغسل بيد بس احباب يعني ما نغسل بيدنا ثلاثه عشان خلاص يتوضا ماشي العايز تعرفوا لنا ايه يعني في صار صفاتهم ولين اصص صار كانوا يقولوا لنا ايه انتم تزولون ولا تنقصون وان غير ذلك من اوصاف صارخه وهو زي عبد العباس اشار صاحبهم بنوز قال في الشر ثم العيد في يوم يعني هم العيد ويبارك انت ازاي الحديث بتاع عباس وعمر فاتم ساعه النبي صلى الله عليه وسلم يتناقشوا يوم الفطر ما الافعال في الحديث يعني ها باين ماشي يا جماعه طيب والقصوف والاستسقاء قياسا على جمعات وليل طبعا قياسا ليس على هذا الدين لابد من ايه هو بيقيس عليه من الاجتماع وحتى يجمع ناس هذا ما مقصد القياس ماشي فده طبعا الاستحباب حكم تشريعي يفتق اولاد ليه لا بد من دليل ايه او حديث حتى بالاصبع نحو السباب او وجنون اهمال او الله اختسرا من من الاهمال لا متفق عليه ولا يجب حكاه كل ذم اجمع وفعل النبي يفيد استحباب فعلا دين فيه ايه الاستحباب صلى الله عليه وسلم والاستحاضه لكل صلاة يعني المصحاحه يستحب في حقها ان تغتسل لكل صلاه المصحاحه إلا لا قطع دمو دم او حيض او يعني اللي دموي ينزل متواصلا مثل لا نزيف دم ينزل عرق دم عرق زي ما لقيت مساله في باب العين ما تغير احكامه وبين احكامه بس هي يتوضا لكل صلاه وجوبا ويستحب لا يغتسل لكل صلاه لكنه وجوبا لكل صلاه ما هو ده احنا قلنا ايه قال أصل اساس الاستحباب هو ايه دائره الاستحباب يا جماعه دائره تتفاوت فيها درجات الهمه زي ترك المكروهات ما الكامل عندنا إيمان واجب وايمان كامل واصل الإيمان أصل الإيمان اللي هو الظالم نفسه لما بنعترف عقيدته بتاع في المراه هناك عشان عشان البطوله المرتبطه بدار الفرسن ومكنسلهه خد هي تقول تواضع رضي الله عنه ورضاه أما عندما نقول إقرار حال إقرار وحاج أذواه الإيمان عندنا ثلاث درجات إن شاء الله نعمل دوره برضو خاصة بمساء قضاء الإيمان والكفر بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله ودي نحاول نعاقب بها ضروري عشان أفكار التكفير والحرف إنك ماذا تظهر في كل وقت يوم بد من واجباتنا ما شاء الله تبارك وتعالى إن أذوان في دور مساء قضاء الله وكفر والكفر لكن أنا أقول لك الإيمان ثلاث درجات درجات وثلاث حلال الدرجه الاولى ان هو ظالم ليه ظالم ليه اللي مش او ظالم لنفسه اللي هو بيخترق المحرمات ويضاع الواجبات ماشي الدرجه الاعلى بعديها اليباد الواجب اللي هو بيتقي الواجبات ويترك المحرمات بس ما بيلتش مستحبات وما بيتركش المكروهات الدرجه الاعلى بقى ده الكمال اللي هو بيؤدي واجباته والمستحبات ليه بالخيرات التاني مختصر الفرق بين المختص والسبب ابن فرق بين صاحب الايمان الواجب والايمان الكامل ان صاحب الايمان الواجب ان كانوا يدخل الجنه بس ده اعلى من هو جات الجنه الكلام ده يبقى عشان اقول لك إن دائره المستحبات ودائره دي, تتفوق دي من بقى؟ أعلى في الجنه, أعلى في الجنة. بقى. طيب كنا <تصفيق> ايوه اول احرام للحج او عمره لحديث ابن اسامه انه راى الرسول صلى الله عليه وسلم اتجرد باهلاله وارتدى حديث حسن ماشي ان يتجرد باهلاله صلى الله عليه وسلم يعني لهنا للحج ولا بايه عمره ولا بايه عمره الهلال يعني والدخول مد وللغول مكه وحرمها ان عمر كان لا يدخل مكه الا ما كان حتى يُصدع ويغتسل ويأخذ نهارا ويذكر عند يسوع مَنْ كما يُقدّر الفعل على النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة داخل لما رأى مالك عن كان يغتسل إحرام قبل أن يحرّم ولدخول مكة ووقوفه عشية تعرفة. وطبعا أسلوبه صحيح صحيح. طبعا اتبع لما يقول إسلامه صحيح مش شو على حكمه للصحة فانت بقى إسلامه صحيح فجاله اشتقال رجاله <تصفيق> <الاشتقار>. <تصفيق> ها رجاله إخبارة جئتة ازاي ليه؟ لكن الحكمه للصحة اللي هو لو أنت متوفر خمس شروط منها شروط في السنة وشروط في المد زي إن شاء الله إخبارك أخونا عيدة عيد أوراكم فيه في دورة العيد الآلة إن شاء الله ماشي فانعندي شروط في السنة وشروط في المد لما يقول إسلامه صحيح جاب شروط شروط السند لصحه السنه ان السنه تكون متصل رواية العدل متطابق يعني صار السنه رواية العدل ايه قبض الفلوس صحة السنه اما السنة السنة من غير عله ولا شذوذ لشروط ايه المال الصحيح اما خمس شروط لازم تكون متوفره صحيح كم الثلاثه تروح للسند وباقيها انا ممكن في المد يكون في شذوذ هكذا فعل الصحابي مجرد فعل الصحابي ليس حاجة يعني هي ما يفيدش للإستحباب يعني ما اجتهاد ما يفيدش لكن طبعاً أنه ذا العمر طيب وطواف وطواف زياره وطواف وداع ومبيب مزارفة ورمي جمار كل ذلك طعم في الشيء دليل وبخيص على الهدئة يعني في الناس والتبعيد حتى لا يؤذي الناس ويتامم للكل لكن لا دليل على هذا الاستحباب. استحبالك ويتامم لكل الكل لحالك ولما يسن له الوضوء انت عذر أخبرك لخلاو صالح في الإحرام صالح لابدين الدين. احنا رحمه الله صالح عبد صالح فعبد الله تأتبال الصالح وعبد الله صالح دوره صالح ماش الله صح كتاب السنه ابلقوا زوايد المسند ولان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم للرض الايه يودي السلام وعنده حديث صرايه صحيح بترتب ويقول يعني لكل للكل لحاجه ما فيش ما بيتيمم مكانه ايه الغصن ولو مسادر ولو ضوء لو حاجه الضوء مسنون برضو مش لاقي يشهد اهو ادي السيد انت عاذر اهل خاطر انا عشان انا بيصلي صلاه في هناي واحد اه يبوظ طقوس في هناي واحد مع ستر العوره لا هو محدش قال مع ستر العوره هيتش مزال اه انت حديث ولا حديث مش صحيح يعني نتكلم عن العوره لا لا لا لا لا لا لا حتى الواحد حتى هو لا انا بتكلم بيمتثل لوحده حديث احفظ عورتك but just زوجك your sein, alloy, or muscle هذا vain? This is theніlegi of onde chuck What is the matter? Even for your 성«» on the basis – with your daughter or your own – زوجك your female Do فعل think they're arranged there? You play theEhpad with short short you and steadfastि in fact the limp and the men with comfort and the right The akkor would give upetyixe والله في الرفعه حرج عنه اكيد بما لما يموت كلام ليس ليموت لا يغسل ولا يغسل خلاص قال نكتب هذا سبحان الله عنه سبحانك اللهم عنه